بوك تو وسم ديسات ثمانون ثمانون الصفات ثلاثة الصفات ثلاثة ويوجد <تصفيق> يوجد هي لديها كلب هي لديها كلب سباكا وليكي الكلب كبير الكلب كبير ويأيي وليكي سباكا هي لديها كلب كبير هي لديها كلب كبير ينا ما يدوم هي لديها بيت هي لديها بيت دوم مالي البيت صغير البيت صغير يانا ميه ما مالي دوم هي لديها بيت صغير هي لديها بيت صغير يون جيفي او هو يسكن في فندق. هو يسكن في فندق ها الفندق رخيص الفندق رخيص ها في فندق رخيص هو يسكن في فندق رخيص يون هو لديه سيارة هو لديه سياره اوتوموبيل غالي السياره غاليه الثمن السياره غالية الثمن. هو لديه سياره غاليه الثمن هو لديه سياره غالية الثمن. ён читает هو يقرأ روايه. هو يقرأ روايه. роман нудный. الروايه مملة. الروايه مملة. ён читает нудный هو يقرأ رواية مملة هو يقرأ رواية مملة يانا غلاديت فيلم هي تشاهد فيلما الفيلم مثير الفيلم مثير فيلم هي تشاهد فيلما مثيرا هي تشاهد فيلما مثيرا زيديتي калі ласка на старонку www.book2.de і скачайте апошнюю